وانعش اللهم قتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولا شاء الله وما تتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه ولا كله ولا شفاعه وان كافرونهم ظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم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 من علم الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ